ان هذا لهو والقصص الحق وما من الهه الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَأَنَّهُ اتَّخَذَ بَعْضَ نَاسِهِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ